اها <مترجم> <مترجم> الزعل الا الزعل يا قلبنا خوفي بكره يندفع في عقلنا حنا ما صدقنا نرجع من جديد نلتقي عقب البطه مع اهلنا وداره الدنيا ودين البعض ودارت الدنيا وردينا البعض وما يصح الا صدق قلبنا ازعل الا ازعل يا قلبنا خوفي بكره اندفع في عقلنا يهاب الثمن صدق انه جاء من جديد يلتقي عقب البطل مع اهو آه دارت الدنيا وردينا البعض ودارت الدنيا وردينا البعن ما يصاح إلا صاح في كم قسينا والليالي كم قساد كم حرمنا بدرنا من وردنا والمثل دائم يردد للملا لا حياته من ينادي به للحسائف والندم وما حسبنا نلتوي بدلعنا دارعنا للحسائف, للحسائف والندم ما حسبنا نلتوي بدلعنا دارت الدنيا وردين البعض دارت الدنيا وردين البعض ما يصح الله نصف في قلوبنا إلا الزعل يا خوف بكراه يمدفع في عنا حينما صدقنا نرجع من جديد نلتقي عقب البطاة ما أمنا آه دارت الدنيا وردينا البعض، ودارت الدنيا وردينا البعار ما يصح إلا صاف في قلبنا كلنا أهل قرابة يا بشار واحفظوا ما حياة في وجهنا يا جماعة بس كفينا صدور وفهموا معنا عفو في دينا ارجعوا يهل العقل لعقولكم وارحموا جيل يجي من بعدنا ارجعوا يهل العقل لعقولكم وارحموا جيل يجي من بعدنا دارت الدنيا وردينا البعض، ودارت الدنيا وردينا وما يصح الا صف قلبه، ازعل إلا زعل يا قلبنا خوف بكرات دم في عيناه. صدقنا نرجع من جديد نلتقي عقب البطء مع أهلنا أدارت الدنيا وردينا البعض أدارت الدنيا وردينا البعير ما يصح إلا صدقنا.